بسم الله الرحمن الرحيم إنا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائك والملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر سلام هي حتى ما طلع الفجر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة